اعمالهم في الدنيا والاخره اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله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 ذلذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة